إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذل قومك من قبل أن يبتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أنعبدوا الله يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لكم كنتم تعلمون قال رب إني قومي ليلا ونهارا ونسدهم دعائيا إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آآلهم واستغشوا ثيابهم وأصرواه واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا lâm israr, fakul tuztağfır Rabbekum minnahu, kana maffara, yursil sana, alaikum midara, ve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 يُذِقُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا فَتَسْلُكُونَ مِنْهَا سُبُلًا فَجَاءَ لَهُ الرَّبُّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُم مَّالُهُ وَمَكَعُوا بَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ غُدَّهُمْ وَلَا سُبَّاعٌ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِنِ الظَّالِمِينَ إِلَّا قَلَانًا مِمَّا خَطِي مغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أرصا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا رب اغفر لي والوالدي ولمن دخل بيتي نؤمنه وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد